وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ والترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلساً فتفرقوا عن غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم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 وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ولفظ مسلم عبد الله وابن امته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية لهما أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم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 ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه A'shaadu an la ilaha illallah A'shaadu an la Ach, ANNA is een Ik ben ZANG EN MUZIEK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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويُحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمن، إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمن، إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وإذا اردت فتنه قوم فتوفنا غير مفتونين ونسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو تدلوا استو الله أكبر الله أكبر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 ليس علينا في الأميين نصر ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في سبيل ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب, لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من الكتاب ذيبا وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيوا الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا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 Samen Allah, iemand hamide. Rabban, Allah akbar. Allah akbar.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 قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون ولو اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم, لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الله أكبر الله اكبر Ya Allah, Deze vraag is van de heer Allahu Akbar.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 Allahu akbar الله أكبر, الله أكبر. Allahu Akbar Allahu Akbar Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd Allahu Akbar Allahu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 Assalamu alaikum Nederlands. In het Nederlands. In het Nederlands. In het Nederlands.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 ومن فتنة المحيا والمماد متفق عليه قوله أرذل العمر أردئه واوضعه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم فاني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم فاني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم متفق عليه قوله الدنس الوسخ ونحوه وقوله والمأثم الإثم وقوله المغرم الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن جهد البلاء متفق عليه قوله درك الشقاء لحاق الشقاء وقوله جهد مشقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت ضلني أنت الحي الذي لا يموت.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 والبخل والجبن وضلع الدين وغلبت الرجال أخرجه البخاري قوله ضلع الدين شدته وقوله وغلبت الرجال شدة تسلطهم عن عائشة رضي الله عنها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 وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أخرجه مسلم قوله وفجاءة بغته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أخرجه أحمد وأبو داود، والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله واعوذ بك ان اظلم او اظلم اخرجه احمد والبخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع اخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه قال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 وقوله البطانة الصاحب للسر الذي يشاور في الأحوال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان قوله البرص بياض يظهر في ظاهر البدن وقوله الجذام علة يحمر بها اللحم ثم ينقطع ويتناثر وقوله سيء الأسقام أي الأمراض الفاحشة عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقام فان جار الدنيا يتحول اخرجه احمد والبخاري في الادب المفرد واللفظ له والنسائي وابن حبان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 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وإسرافي وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أخرجه أحمد واللفظلة والبخاري في الأدب المفرد عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي وخطائي وعمدي. وقال الآخر سمعته يقول اللهم أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. أخرجه أحمد وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال.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 اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني أخرجه مسلم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 حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدار قطني وأعل بالإرسال وهذا الحديث له شواهد وله طرق يتقوى بها وقوله أن رجلا طعن رجلا أي ضربه بقرن بفتح القاف وسكون الراء هو عظم ينبت في رأس الحيوان وهو معروف وقوله في ركبته الركبة موضع أسفل الفخذ في أعلى الساق وجمعه ركب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني بفتح الهمزة من القود وهو القصاص من الجاني أي اقتص لي من الجاني وقوله حتى تبرأ أي حتى يحصل لك البر والشفاء مما أصابك في هذه الطعنة وقوله ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت العرج آفة في الرجل تجعل الماشي يميل إلى إحدى جانبيه في مشيه وقيل إن الأعرج الذي يغمز في رجله لعلة طارئه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي المضارع المقرون بلا النهية وقوله قد نهيتك أي في قوله حتى تبرأ لأن التقدير لا أقيدك حتى تبرأ وقوله قد نهيتك فعصيتني المعصية مخالفه الأمر وقوله فأبعدك الله يحتمل أن تكون هذه الجملة خبرا والمعنى أن الله أبعدك حكما فلا شيء لك على الجاني لأنك استقدت منه قبل أن تبرأ فلا حق لك الآن ويحتمل أن الجملة دعائية غير مقصودة فدعا عليه من باب زجره عن هذه العجلة لأنه أساء الأدب بمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وبطل عرجك أي بطل ما كان له من دية وفاتك ما تستحقه بسبب تعجلك في القصاص وقوله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص يقتص مبني لما لم يسم فاعله اي ان يطلب القصاص من جرح الجرح هو الشق الذي يكون في البدن وقوله حتى يبرأ صاحبه لاجل ان يعلم حكمه ومنتهاه فربما سرى الجرح وظاهر الحديث التحريم فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ثبوت القصاص فيما دون النفس من الجراح وغيرها والأصل فيه قول الله عز وجل والجروح قصاص وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في قصة الربيع عمته كتاب الله القصاص والقاعدة في هذا أن من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به في النفس ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الطرف كالمسلم مع الكافر أو الأب مع ابنه عند جمهور العلماء ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط الشرط الأول إمكان الاستيفاء بلا حيف بان يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي القطع إليه كمال الأنف والشرط الثاني المماثله في الاسم والموضع فتؤخذ اليمين باليمين واليسار باليسار والاصبع بالاصبع والسن بالسن وهكذا والشرط الثالث استواؤهما في الصحه والكمال فلا تؤخذ صحيحه بشلاء ولا كامله الاصابع بناقصه ومن فوائد هذا الحديث النهي عن القصاص في الجروح حتى تبرأ بأن يندمل الجرح ويشفى صاحبه ويعرف منتهى الجرح وذلك لاحتمال السراية وهذا النهي للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد نهيتك فعصيتني والمعصية مخالفة الأمر وهي محرمة ومن فوائد هذا الحديث بيان الآثار السيئة لمخالفة الشرع حيث إن هذا الرجل لما عصى النبي صلى الله عليه وسلم سقط حقه من القصاص وبطل عرجه ثم قال المؤلف رحمه الله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 قال وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس إن, أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم قوله اقتتلت امرأتان من هذيل وكانتا ضرتين أي تحت رجل واحد وهو حمل بن النابغة زوج المرأتين وقولوا فرمت إحداهما الأخرى بحجر أي بحجر صغير فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ديه جنينها اي ما في بطنها وهو الحمل الذي مات غره عبد او وليده الغره في الاصل البياض الذي يكون في وجه الفرس وأو في قوله عبد او وليده للتنويع وليست للشك والغره هي عشر ديه امه فدية المرأة خمسون من الإبل وعشرها خمس من الإبل فدية الجنين خمس من الإبل وقوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها العاقلة هم ذكور العصبة وسموا عاقلة لأنهم يعقلون الإنسان اي يمنعونه من فعل ما لا ينبغي أو لأن أولياء القاتل وهم العاقلة يحضرون الإبل التي في الدية فيعقلونها أن يربطونها في فناء أولياء المقتول وقوله وورثها ولدها ومن معهم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لولدها ولزوجها وقوله فقام حمل بن النابغة وهو زوج المرأتين القاتلة والمقتولة فقال يا رسول الله كيف يغرم أي كيف يضمن من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل وهذا السجع كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لسببين السبب الأول أنه أراد بهذا السجع معارضة الحكم الشرعي والسبب الثاني أنه سجع متكلف حيث قال كيف يغرم أي كيف يضمن هذا الجنين مع أنه لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل أي أنه لم يخرج إلى الحياة فكيف يضمن هذا الجنين مع أنه مات ولم يخرج إلى الحياة وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان أي أن هذا العمل هو عمل الكهان والكهان جمع كاهن وهو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل فيقول سيحصل كذا وسيحصل كذا ونحو ذلك وقوله من أجل سجعه الذي سجع أي بسبب سجعه الذي سجع والسجع هو أن تتفق الكلمات في آخر الحرف أو في الحروف والوزن وهو من المحسنات البديعية كما في علم البلاغة فيستفاد من هذا الحديث فوائد اولا أن هذا الحديث أصل في قتل شبه العمد لأن القتل كما تقدم ثلاثة أنواع النوع الأول قتل العمد وهو ما اجتمع فيه أمران قصد القتل وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا والنوع الثاني شبه عمد وهو ما كان فيه قصد لكن الآلة لا تقتل غالبا والثالث خطأ وهو أن يفعل الإنسان ما يباح له فعله فيصيب آدميا معصوما كمن أراد أن يرمي صيدا فأصاب آدميا فهذا يعتبر خطا ومن فوائد هذا الحديث أن الديه في شبه العمد تكون على العاقلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل دية هذه المرأة على عاقلتها فإن قدر أن العاقلة كانوا فقراء أو ليس للقاتل عاقلة والقاتل كان غنيا فإن الدية تجب عليه لأن الدية واجبة على القاتل أصلا لكن إنما وجبت على العاقلة تخفيفا عليه ولقدر أيضا أن القاتل لم يكن غنيا فان الديه تكون في بيت المال ويجتهد الحاكم في تحميل العاقله كل بحسبه فيحمل الغني نسبه ويحمل ما دونه في الغنى نسبه اقل وهكذا ومن فوائد هذا الحديث ان ديه الجنين اذا تخلق هي غره عبد او امه اي عشر ديه امه ومن فوائده ان الديه تورث اي ان الانسان لو قتل له قتيل واخذ اولياء المقتول الديه فان الديه تكون ميراثا ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان ديه هذه المراه التي ماتت تكون لزوجها ولاولادها ومن فوائد هذا الحديث ذم السجع إذا كان متكلفا أو أريد به الباطل واعلم أن السجع في الكلام لا يخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون المقصود بالسجع رد الحق ومعارضته فهذا مذموم كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السجع الذي صدر من حمل ابن النابغه والحال الثانية ألا يراد بالسجع رد الحق ولكنه يكون متكلفا بحيث يتكلف الإنسان في خطابه في السجع فهذا أيضا مذموم والحال الثالثة ألا يكون السجع متكلفا ويراد به نصرة الحق فهذا من السجع المحمود وهو من المحسنات البديعية كما ذكر ذلك علماء اللغة في البلاغة وعلم المعاني هذا ما تيسر الكلام عليه أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يغفر